وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون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 إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم نعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا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 يا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار وَمَن يُولِيهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِلْقِتالِ أَوْ مُتَحِيزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدَ بَأَىٰ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رما وليبني المؤمنين منه بلاء مبين حسنا، إن الله سميع عليم. ذلك وأن الله مُهِنُ كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح.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 وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون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 وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن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 إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون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 لله خمسة وللرسول ولذِ القربى واليتامى ولذِ القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان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 ولو ترَ إذ يَتَرَفَّلُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجْهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ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 الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون فإما تثقفهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فبذئيلهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدو ما استطعتم من قوته ومن رباط الخيول ترهبون به ترهبون به عدو الله وعدوكم وأخرد من دونهم لا تعلمونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم, يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فجنح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 الرحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خير يأتكم خيرا يأتكم خيرا, خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله أفور رحيم وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكنا منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهجروا وجهادوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين أوى ونصروا أولئك أولئك بعضهم أونياء بعض